كقولهم أرنا الله جهرا، ومن يستبدل الكفر بالإيمان فقد ظل عن الطريق الوسط الذي هو الصراط المستقيم. وَالدَّكْثِيْرُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرْدُوْنَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفْرًا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 وإما دفع الجزية وإما القتال إن الله على كل شيء قدير فلا يعجثنا ثم بعد أمر الله تعالى المؤمنين بالصبر على الأذى أمرهم بالثبات على دينهم وتقوية إيمانهم فقال وأقيموا الصلاة واتوا الزكاه وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير أدوا الصلاة تامة بأركانها وواجباتها وسننها هكذا العبارة لأنها جاءت على مذهب الإمام أحمد والصواب أن نقول أدوا الصلاة تامة بشروطها وأركانها وسننها وخشوعها وخضوعها وأخرجوا ذكات أموالكم إلى مستحقها ومهما تعملوا من عمل صالح في حياتكم فتقدموه قبل مماتكم ذخرا لأنفسكم تجدون ثوابه عند ربكم يوم القيامة فيجازيكم به إن الله بما تعملون بصير فيجازي كلا بعمله نعم أيها الأخ الكريم ما تقدمه من عمل صالح تنتفع به في الدنيا والاخره فالاعمال الصالحه انما سمي الصالحه لانه تصلح بها القلوب وتصلح بها الاعمال وتصلح بها الدنيا ويصلح بها البرزخ ويصلح للإنسان أن يدخل جنه ربه وان ويصلح الانسان ان يكون بجوار الرحمن جعلنا الله واياكم من أهل الصالحات اقرا وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا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 حسد طبعا جاءت عبارة بضم الدال والصواب حسد كثير من أهل الكتاب هذه الأمة لما خصها الله من الإيمان واتباع الرسول حتى تمنوا رجوعها إلى الكفر كما كانت إذا هذه خصله الحسد خصله سيئة إنما هي من خصله المغضوب عليهم والضالين فعلى المؤمن أن يتحلى بالأخلاق التي أرادها هذا الدين العظيم دين الإسلام الذي هو دين السلام في الدنيا والآخرة سلامة القلوب وسلامة الصدور وسلامة الأعمال أسأل الله أن يسلمنا وإياكم هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد